سلسل عروش الظالمين واقطع رؤوس المعتدين واغلظ وأدب من بغى واضرب بنا نو الوتين اجدد عليهم لا تذر واجدد أصل الخائنين لا تبقي ديارا وقم واصدع فإن الأمر دين سلسل عروش الظالمين اقتع رؤوس المعتدين واغلظ وأدب من بغى واغرب بنانا والوتين فاروق لا لن تذل ولن تلين أسلك سبيل محمد وهجر مقال اللائمين دع عنك عزل عذولهم فالحق تبتيك السنين أيامهم حتما يقين سلسل عروش الظالمين واقتع رؤوس المعتدين واغلظ وأدب من بغى واغرب بنا نوى الوتين ورجالنا في جنة روح وريح نوعي والصامدون مآلهم نصر مع الفتح المبين وبيوتنا سنشيدها سنعيد مجد الأولين سيسود دين محمد سيعود للأهل السجين سنسل عروش الظالمين واقتع رؤوس المعتدين أغلظ وأدب من بغى واغرب بنا نوى الوتين صبرا أحبتنا فقد هبت رياح الصالحين فاروق أول من رمض بسهامه ذاك العين يا رب فانسرهم وكن عونا لهم في كل حين مكن لهم يا ربنا والتشفي صدر المؤمنين سلزل عروش الظالمين واقتع رؤوس المعتدين واغلظ وأدب من بقى واغرب بنا نو والوتين سلزل عروش الظالمين واقتع رؤوس المعتدين وشف بالنين واقتاروا ثل المعتدي